من أعظم أمراضنا أننا رضينا بالتدين الأجوف وهو ظاهرة مرضية ينبغي أن يتصدى لها الحكمة وأن يقول أهل العلم فيها كلمتهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهي فرع على الإيمان به هذا هو الركن الثاني من الدين الركن الأول هو لا إله إلا الله الركن الثاني هو محمد رسول الله الادعاء كثير اكثر اهل الارض ادعياء وهذا ليس كلام قال الله عز وجل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بل اكثرهم لا يعقلون فيصم الاكثرية بالضلال ويصم الاكثرية بعدم العلم فكثير من الناس يدعي الشرف وليس بشريف ويدعي الأمانة وليس بأمين ويدعي العلم وليس بعليم فمن جملة الدعاوة دعوة محبة النبي عليه الصلاة والسلام